اللَّهُ لَا إِلَٰهَ you <laughs> are you <laughs> know انا عمري والله والله اني عم كنت ما Oh uh -huh.